أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقطع أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه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 انكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم حسب جهنم انتم لها واردون لو كان ها اولائ اليها تم ما وردوها وكل فيها خالدون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 یوم نطوی السماء کطی السجل للكتب کما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلین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 مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون